Odam fan قَتِلْكَ نِعْبَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّتَ بَنِي إِسْرَائِيلٍ قَالَ Qala رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين Qala لمن حول تَمِينُونَ <تصفيق> <ورب> أَوْ <تصفيق> الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرك والمغرب قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي تعبان مبين قال <تصفيق> لي انو امرجه واخاوعف في المدائي من حانشير يب يا تو فَجُعِلَ لَهَا طُولٌ مِنَ الْفَرْقِ وَمِمَّا